تقول من العلماء الذين توصون بالرجوع إليهم في هذا العصر عصر الفتن،, الفتن الشعوبات والشعوات العلماء كثر بحمد الله عز وجل في كل مكان وأخص بالذكر منهم مشايقنا المعروفون كسماحة الشيخ عبدعيد بن عبدالله آل الشيخ مختعام للمملة العربية السعودية و الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان والشيخ الله ابن غديان والشيخ صالح ابن حيدان وغيرهم من اخوانهم من اهل العلم الذين اشتهروا به وعرفوا به